فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض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 إرََّ عَنهُم سَ آاتِم وَلَ أُدَخْخِيلًَا النَّغُم جَن النَّاتِ تَجر متَح إَاأَنهَاثَوَبَم مَِّ والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحر إِنَّ الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن اجْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرَوْنَ بَايَاتِ اللَّهِ ثُمَّ قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ